انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل بثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقص كأنه جمالة صف ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يهذن لهم فيعتدرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدٌ وَإِذُ يَوْمَ إِذِ الْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّخِذِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاتِهَا مِنْ مَا يَشْتَهُونَ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 ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين قال الله سبحانه وتعالى انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون يقال يوم القيامة للمكذبين ليوم البعث والمكذبين بالعذاب والنكال يقال لهم انطلقوا اذهبوا إلى ما كنتم به تكذبون في الدنيا فقد واجهتموه مواجهات لا محيد لكم عنه فننطلقوها من أمر التهديد والوعيد إلى ما كنتم به تكذبون اذهبوا إليه اذهبوا إليه منطلقين تساقون إليه لا مفر لكم عنه انطلقوا إلى ظل ظل الدخان والعيال منه ظل دخان النار ليه ثلاث شعب الظل والدخان يتقطع في الجو ويكون شعبا وهو دخان جهنم والعياذ بالله إلى ظل بثلاث شعب لا ظليل لا يظل من الشمس والحر حر النار فهو ظل غير ظليل لأن الظل على قسمين ظل ضليل وندخلهم ظلا ظليلا أهل الجنة وظل غير ظليل حار وهو ظل الدخان والنار يوم القيامة لا ظليل ولا يغني من اللهب لا يقيكم من لهب النار فالعذاب نافذ بكم لا محيد عنه ولا يغني من الله كما قال تعالى وظل من يحموم أي ظل حار لا بارد ولا كريم هذا يظلهم يوم القيامة ثم قال في وصف النار انها ترمي تقذف بشرر جمع شراره هل هو مثل شرر نار الدنيا لا شرر ضخم كالقصر كالقصر اي كالقصور المبنيه من ضخامته وقيل كالقصر القصر قطع الخشب الضخمه قطع الخشب الضخمه يقال لها القصر وعلى كل حال هو شرر ليس كشرر نار الدنيا انما هو شرر ضخم حار تقذف به نار جهنم والعياذ بالله ترمي بشرر مثل القصر كأنه أي هذا الشرر جمالة صهر جماله جمع كمال وهي الإبل من ضخامته صهر أي سود لأن الجهنم ليس لها ليس لها ضياء إنما هي مسودة لهبها أسود لهبها اسود لا يضيء لهبها والعياذ بالله مثل الدنيا مثل نار الدنيا كانه جماله من الابل صفر أي سود فيها لون الصفار يسيرا وقيل الجمالة هي حبال السفن حبال السه تسمى جماله الجمل حبل السفينة حتى يلج الجمل يسمى الخياط والجمل حبل السفينة هذا يمكن انه يدخل مع منفذ الابر الإبر مستحيل كأنه جماله صهر على وصف شرر النار والعياذ بالله ويل يومئذ للمكذبين مكذبين بهذا الوعيد ويل لهم يوم القيامة حينما يلقونه عيانا بعد أن كانوا يخبرون به في الدنيا ويحذرون منه فإنهم يلقونه عيانا يوم القيامة لأنهم كذبوا به في الدنيا ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطق هذا اليوم الذي هو يوم البعث لا, لا ينطقون أي أهل النار لا ينطقون لا يتكلمون بينما ورد في آيات أخرى أنهم يتكلمون وأنهم يجادلون والجمع بين ذلك أن أحوال الآخرة مختلفة أحوال الآخرة مختلفة ففي حاله يتكلمون وفي حاله لا يتكلمون يختم الله على أفواهن اليوم نختم على أفواه وتكلمنا أيديه تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون او بما كانوا يعملون فأحوال يوم القيامة مختلفة هذا يوم منها حالة لا ينطقون فيها ولا مجال لكلامهم بل هم صاغرون داخرون والعياذ بالله ليس لهم مجال يتكلمون هذا يوم لا ينطق ولا يؤذن لهم فيعتبرون لا يؤذن لهم من قبل الله جل وعلا فيعتبرون عما سبق منهم من الكفر والجرائم لأنه لا مجال للاعتذار حينئذ ولا يذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين ثم قال جل وعلا هذا يوم الفصل هذا هذه الأهوال الموصوفة تكون متى تكون في يوم الفصل الذي مر في أول الصورة لأي يوم أجلك ليوم الفصل بينه في هذه الآية يوم الفصل هو هذا اليوم هذا يوم الفصل ثم يوم الفصل لأن الله يفصل فيه بين عباده كما في كانوا فيه يختلفون ويمايز بين المؤمنين والكافرين يمايز بينهم كانوا في الدنيا مختلطين المؤمن والكافر والمنافق والصالح والقالح والفاسق والمجرم مختلطين في الدنيا لكن في يوم الفصل يفصل بعضهم من بعض يكون الأشقية مع الأشقية والسعداء مع مع السعداء وامتاز اليوم أيها المجرمون فالله يمايز بينهم يوم القيامة فيفصل بعضهم من بعض ويفصل أيضا بينهم في خلافاتهم التي كانت في الدنيا وقضاياهم التي كانت في الدنيا يفصل فيها بالحق فينصف المظلومين من الظلمة هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين أول الأمم وآخر الأمم يجمعون في صعيد واحد لا يتخلف منهم أحد ولا يفر منهم أحد أو يهرب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطة قوة وليس لكم قوة فهذا اليوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين من الخلق السعداء والأشقية الكفار والمؤمنون يجمعهم جميع الخلق جميع الأمم يجمع المتكبرين والجبابرة والحواغيط والأشرار كما يجمع المتقين والمؤمنين والصالحين من سائر الأمم لا يتخلف منهم أحد وذلك أن الله سبحانه وتعالى يأمر إسرائيل فينفخ في الصور نفخه الاولى فيصعق كل من على الارض وكل من في السماء صعق من في السماء يعني مات صعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ممن لا ياتيهم الموت في هذا الوقت كالحور العين والملائكه ثم ينفخ فيه اخرى فيقومون من قبورهم كما خلقوا اول مره باشباههم واجسامهم حتى ان الرجل الذي يعرف الرجل في الدنيا يقول هذا فلان ينظر اليه يقول هذا ويوم شرهم كان لم يلبثوا إلا ساعة منها من النهار يتعارفون بينهم يتعارفون بينهم ثم يساقون إلى المحشر لا يتخلف منهم يوم يخرجون من الأجداف يعني من القبور سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون كأنهم إلى نصب وهو العلم الذي يكون للجن يمشون عليه إلى أين؟ إلى المحشر إلى هذا المكان إنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة وهي ارض المحشر من أرض الشام إذا هم بالساهرة يجتمعون فيه الأولون والاخرون لا احد يتخلف ولا احد يختفي من وراء جدار او من وراء جبل ما في جبال ولا في جدر ولا في شيء قاع صفصف ي... لا احد يتقي او يغيط او ينخنس في المشي او يقعد لا يمشون غصب عليهم مشون. مسرعين كأنهم جراد يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجدراس من القبور كأنهم جراد منتشر على وجه الأرض هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين كانوا متفرقين في الأرض اللي مدهون بالمشرق واللي بالمغرب واللي في البحر ثم يجمعهم الله يوم القيامة في صعيد واحد ما يتخلف منهم هذا يوم الفصل جمعناكم والأول فإن كان لكم كيد أي قوة تتخلصون بها من سطوتنا وقدرتنا فكيدون كيدوني هاتوا ما عندكم من القوه ومن انواع التخلص الذي كان معكم في الدنيا ما في ما في قدره ان كان لكم كيد اي قوه وقدره ومدافعه فكيدون كيدوني يقول الله لهم إن كان لكم كيد فكيدون هذا من باب التهديد لهم إن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ أي في هذا اليوم للمكذبين تكررت هذه الايه في هذه السورة بعد كل نوع من أنواع الوعيد لمن كذب بذلك ثم بين جزاء المتقين لما ذكر وعيد الكافرين ذكر جزاء المتقين الذين اتقوا ربهم فعملوا بطاعته وادوا فرائضه واجتنبوا محارمه وقدموا لانفسهم واستعدوا لهذا اليوم الذين اتخذوا وقاية المتقين الذين اتخذوا وقاية من طاعة الله في هذا اليوم يلقون ما عملوا في هذا اليوم إن المتقين في هذا اليوم اليوم اللي فيه الحرب وفيه السموم وفيه الجوع والعطش وفيه وفيه وتقول ما يحسون بشيء في هذا اليوم إن المتقين في ظلال في ظلال ظلال الجنة ما يحسون بحر ولا سعير ولا دخان ولا في ظلال وليس ظلال فقط وعيون في ظلال وعيون تجري أنهار تجري بالاشربه والماء الطيب والعسل واللبن والرحيق المختوم و ذلك من الاشربه في ظلال وعيون بينما الخلائق عطشة جوعى عياذ بالله في ظلال وعيون ثالثا فواكه مما يشتهون فواكه فواكه الجنه ياكلون ذكر شرابهم وذكر طعامهم فواكه من الطعام والفواكه التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى وفواكه من ماء يشتهون يشتهون يجدون لها شهوه لذلك لان ليس فيهم مرض وليس فيهم هم ولا خوف فهم يتلذذون بهذه الفواكه اما اللي عنده خوف وعنده مرض وعنده هذا لو جمعت له الفواكه ما, ما يلذ بها ولا يتناولها وليست عنده الا مثل التراب اما اهل الجنه فهم في نعيم في صحه في عافيه في سرور في امن في مقام امين في جنات وعيون فواكه مما يشتهون ويقال لهم كلوا واشربوا كلوا هذا امر إباحة وتكرم عليهم ما فيه منه ولا فيه ثمن ولا يشرى ولا يباع كلوا واشربوا على رغبتكم كلوا واشربوا هنيئا لا يعقبه الم او يعقبه مرض مثل الدنيا لو تاكل الاكله اللذيذه والاكله الطيبه ربما تصاب بسببها بمرض عضال على أثرها أما أهل الجنة فيقولون ولا يتأثرون بشيء هنيئا ليس معه مكدر ليس معه منغص وليس معه خوف مما يكون في الدنيا كلوا واشربوا هنيئا بماذا حصلوا هذا بما كنتم تعملون متى في الدنيا بما كنتم أي في الدنيا تعملون من الأعمال الصالحة هذا جزاؤكم والباء هنا سببية أي بسبب ما كنتم تعملون وليست الباء باء العوض لأن الجنة ليس لها عوض ولا تدرك بالأكمان ولو عمل الإنسان ما عمل فلا فلن يدرك الجنة بالثمن وإنما يدركها برحمه الله عز وجل فالعمل سبب برحمة الله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا يا رسول الله ولا أنت قال ولا الا إلا يتغمدني الله برحمه منه وفضل هنيئا بما كنتم تعملون ثم قال جل وعلا إنا كذلك مثل هذا الجزاء الطيب نجزي المحسنين نجزي المحسنين الذين أحسنوا العمل وأطاعوا الله عز وجل المحسنين فيما بينهم وبين الله، والمحسنين فيما بينهم وبين الخلق، المحسنين فيما بينهم وبين الله بالعمل الصالح، والمحسنين فيما بينهم وبين الخلق بالصدقات والإحسان المالي والقولي والجاهي وغير ذلك، هل جزاء الإحسان؟ إلا الإحسان إنا كذلك نجزي المحسنين فهذا فيه الحفظ على الإحسان في هذه الدنيا وأن الإنسان يكون محسنا فيما بينه وبين الله طاعته وابتغى مرضاته والخوف من عقابه وفيما بينه وبين الناس وفيما بينه وبين البهائم حتى البهائم يحسن إليها يحسن إلى الكلاب حتى الكلاب يحسن إليها فقد غفر الله لبغي بسبب كلب سقطه على العطش فغفر الله لها شكر الله لها وغفر لها وعذب الله امراه مؤمنة بسبب هرة حبستها حتى ماتت عذبها الله سبحانه وتعالى إن الله كتب الإحسان على كل شيء فليتصف المسلم بالإحسان في هذه الدنيا لينال جزاء المحسنين يوم القيامة كما قال تعالى في سورة الطور لما ذكر أهل الجنة قال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إنهم كانوا قبل ذلك في سورة الزاريات إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون في الأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم كانوا قبل ذلك يعني في الدنيا كانوا محسنين فنالوا هذه الجنة والكرامة وأهل الجنة أيضا يقولون إن كنا قبل في أهلنا مشفقين كنا قبل يعني في الدنيا أقبل بعضهم على بعض يتساءلون في الجنة قالوا إن كنا قبل ذلك قالوا إن كنا قبل ذلك إن كنا في أهلنا يعني في الدنيا إن كنا في أهلنا يعني في الدنيا مشفقين يعني خائفين من عذاب الله ما يأمنون من عذاب الله فاستعدوا له بما يقيهم من. ذكروا السبب الذي نالوا به هذه الكرام انا كنا في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السم إن كنا من قبل ندعوه دعونا الله سبحانه وتعالى إنه هو البر الرحيم وهنا يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون انا كذلك اي مثل هذا الجزاء نجزي كل محسن انا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بالجنه والنار والجزاء يذبحون بذلك يقولون خرافات تقاليد هذه خرافات وليس لها أصل هكذا يقولون قديما وحديدا إنا كذلك نزل المحسنين ويل يومئذ إلي للمكذبين بهذا في من يكذب بالجنة يكذب بالنار يكذب بالبعث يكذب بالجزاء ويقولون هذه مجرد خرافات ومجرد اساطير تقاليد بالية وما أشبه ذلك إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذنين ثم إن الله جل وعلا التفت في الخطاب إلى الكفار المخاطبين في الدنيا وقت نزول القرآن فقال لهم كلوا وتمتعوا كلوا أيها الكفار في الدنيا وتمتعوا بكفركم فإن هذا لا يغنيكم شيئا وستندمون أما قليل كلوا وتمتعوا قليلا لأن الدنيا متاع قليلا كلوا وتمتعوا قليلا أههه <تصفيق> الله جل وعلا يهددهم انكم مجرمون كما قال جل وعلا والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوا لهم قل تمتعوا فان مصيركم الى النار وهذا من باب التحذير لهم من باب التحذير لهم أن لا يستمروا على طغيانهم وكفرهم وغفلتهم بل, بل عليه من يتنبه ويستعدوا لما هم قادمون عليه عما قريب كلوا وتمتعوا قليلا في الدنيا إنكم مجرمون هذا السبب مجرمون من الاجرام وهو الخروج عن حدود الله عز وجل وعن طاعته ويل يومئذ للمكذبين المكذبين بما ذكر في هذه السوره من انواع الوعد والوعيد والتهديدات واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون صفات الكفار انهم ابوا ان يصلوا ابوا ان يصلوا وهذا وعيد لمن تهاون بالصلاه يقيل قيل لهم ولا لا يركعوا اذا امرهم اهل الامر بالمعروف نهي عن المنكر رجال الحسبه امروهم بالصلاه امرهم الوعاظ امرهم المذكرون بالصلاة استهيون بهم ويستكبرون عن الصلاة ومنهم من يقول الدين ما هو الصلاة الدين بالقلب الدين بالقلب ولا الصلاة ويشخرون من الصلاة ويقللون يقللون من يشغلون من من شان المساجد و صلاة الجماعة ويقللون من هذه الأمور ويهونون على الناس أمر الصلاة ويزهدوهم في الصلاة يحاولون بشتى الوسائل أن يمنعوا هذه الصلاة في كتاباتهم وفي ألسنتهم وفي تصرفاتهم اثقل شيء عليهم هي الصلاه وإنها لكبيره الا على الخاشعين هي كبيرة على غير الخاشعين ما احنا اثقل من الصلاه على ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اثقل الصلوات على المنافقين صلاه العشاء صلاه الفجر الصلاه ثقيله عليهم لكن اثقلها هاتان الصلاتان وليس هذا خاص بالمنافقين الذين في وقت نزول القرآن بل هو عام في المنافقين إلى أن تقوم الساعة كل زمان فيه منافقون ما دام يوجد الايمان يوجد الإسلام يوجد النفاق حكمة الله سبحانه وتعالى إذا قيل لهم اركعوا أي يسجدوا لا يركعوا تكبرا وعيا وأول من تكبر إبليس لما أمره الله بالسجود لآدم ابى واستكبر كان من الكافرين فهو قائد وإمام لكل من لم يصلي من الناس إلى أن تقوم الساعة فهذا فيه أهمية الصلاة وأنها أعظم أسباب النار والعذاب والعياذ أن تركها أن تركها هو أعظم أسباب العذاب ودخول النار إذا قيل لهم مر... لأن الصلاة من حافظ عليها حافظ دينه من ضيعها ضيع دينه الله جل وعلا واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة ربي المسلم تربي المسلم تربيه على الطاعة وعلى ترك المعصيه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا الله اكبر هؤلاء يبون ان يصلوا لا بي لا مركه ولا اركه ويقولون الاسلام ليس هو الصلاه الاسلام بالقلب فقط يصير قلبك سليم ولو ما صليت ويقولون كثير من اللي يصلون عندهم مخالفات نعم عندهم مخالفات لكن الله يكفرها بالصلاة لكن أنت ما عندك شيء يكفر خطاياك والعياذ بالله ما هنا احد معصوم إلا الانبياء لكن الصلاة يكفر الله بها صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان تفارة لما بينهن إلى جنبة الكبائر نعم يصدر من بعض المصلين لكن الله يكفره بالصلاه اما انت ايها المستكبر والمستهتر بالصلاه ليس عندك ما يكفر ذنوبك وسيئاتك والعياذ بالله اذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين كما سبق ثم قال جل وعلا في ختام هذه السوره العظيمه فباي حديث بعده يؤمنون اذا لم يؤمنوا بهذا القران وينتفعوا ويتعظوا فباي حديث غيره يتعظون لان القران كلام الله وهو حديث الله والمتحدث به هو الله جل وعلا فانت حينما تسمع موعظه خطبه او تقرا كلمه تقول هذا كلام فلان كلام فلان لكن القران كلام من كلام الله جل وعلا لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فاذا لم يؤمنوا بالقران فبأي فبأي شيء يؤمنون ما تنفع فيهم المواعظ ولا التذكيرات ولا التهديدات ما تنفع فيهم إذا لم ينفعهم الله بالقرآن فلن ينتفعوا بغيره أبدا فهذا فيه الحث على تدبر القرآن والإيمان به والعمل به وأنه طريق النجاة خبل الله المتين والصراط المستقيم هذا القرآن وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد القرآن لأنها وحي من الله عز وجل لا هداية لا هداية للبشر إلا بهذا القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأما ما عداها مهما حدثت ومهما تكلمت ومهما وعاوت فلن يؤثر هذا في قلوب البشر والجاحدين والمستكبرين فمن لم يتعب بالقرآن لم يتعب بغيره ومن لم ينتفع بالقرآن لم ينتفع بغيره ابدا بأي حديث بعده أي غير القرآن؟ يؤمنون فهذه سوره عظيمه فيها وعيد وتهديد وفيها وعد من الله للمتقين وفيها بيان مصير الخلائق يوم القيامه كانك تشاهدها لأنه لا مجال للتردد لانها كلام رب العالمين لا مجال للتردد فيما لتره الله فيه أنه حق يقين لا يتخلف ولا يتغير ولا يتبدل ابدا ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاته خير الحديث كتاب الله عز وجل فبأي حديث بعده يؤمنون فهذا فيه التنويه بشأن القرآن وتعظيم هذا القرآن وأنه السبب في الإيمان وهداية القلوب إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم اجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا عليم الله نزل احسن الحديث القرآن هو أحسن الحديث وهو أصدق القيل ومن أصدق من الله قيل أصدق القيل وأحسن الحديث وانفع الحديث وانفع الوعظ والتذكير هو القرآن العظيم لمن وفقه الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أول قد سمع وهو شهيد قران قرآن العظيم هذه النعمة العظيمة التي بين أيدينا نعمة القرآن العظيم ابقاه الله وحجه حجه للمؤمنين وحجه على الجاحدين فهذا القران من لم يهتد به ولم يستعظ ولم ينتفع به ولم ينتفع بغيره ابدا مهما كان وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وبهذا ينتهي تفسير هذه السورة وينتهي بنهايته الجزء التاسع والعشرين من القرآن الكريم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف الجمع بين قوله تعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وبين قوله سبحانه ان المتقين في ظلال وعيون اليس الظل ناتجا عن الشمس فقد نفيت في الايه الاولى حين عمل جنة ما فيها شمس ولا زمهرير ما فيها شمس ولا فيها حر وقيل الزمهرير القمر ليس فيها شمس ولا قمر وبالتالي لا يكون فيها حر ولا يكون فيها كلها ظل, ما ما ظل ممدود ليس فيها كلها ظل كلها ظل ظليل نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يلزم من الايمان باليوم الاخر ان يؤمن المرء بكل تفاصيله فهناك رجل يؤمن باليوم الاخر لكنه ينكر وجود الحور العين ويذكر أن الآيات الوارده فيها إنما يراد بها اللذة والنعيم التي يجدها المؤمن في الجنة من جحد شيئا من أمور الآخرة في الجنة أو في النار من جحد شيئا أو حرفه وأوله غير تاويله فإنه كافر سأل الله العافظ والقرآن لا يفسر بالرأي ولا بالفكر إنما يفسر بوجوه التفسير الصحيحة المنصوص عليها يفسر القرآن بالقرآن أو يفسر بالسنة أو يفسر بتفسير الصحابة أو بتفسير التابعين أو باللغة التي نزل بها ولا يفسر بالفكر أو يفسر بالراي من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوى مقعده من النار واخطا ولو اصاب فلا يفسر القرآن إلا بطرق التفسير المعروفة ما كل يفسر القرآن على هواه وعلى فهمه وعلى وأعظم من هذا اذا جحد بعض ما في القرآن وأنكره واوله بغير معناه وقال على الله بغير علم نعم يقول فضيلة الشيخ وفققكم الله إذا نفخ في الصور وحشر الناس يوم القيامه فهل تكون خلقتهم وأعمارهم على الخلقة والاعمال التي مادوا عليها أم يكونون على غيرها كان يكون أصغر سنا يكونون في الآخرة يبعثون كامل الخلقة حتى القلفة التي قطعت في الختان تعود تعود مكانها يشرون غرلا يعني غير مختونين فيعيد الله الخلق كما بدأه لا ينقص منه شيئا بل قادرين على أن نسوي بنانه فيعيده الله كما كان نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله الذي يكذب في هذه الحياة الدنيا فيقول فعلت كذا وهو لم يفعل الذي الذي يكذب في هذه الحياة الدنيا فيقول فعلت كذا وهو لم يفعل فهل يكون داخلا في هذه الآية ويل يومئذ للمكذبين هذا ما يقال له مكذب هذا يقال له كاذب الذي يقول كلاما ليس له أصل هذا كاذب ما يقال مكذب مكذب الذي يكذب بشيء من الاخبار. الصحيح نعم في فرق بين الكاذب والمكذب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نقتدي بالصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا لا يتجاوزون العشر آيات إلا بعد أن يحفظوها ويعملوا بها كيف إيش نقتدي بالصحابة رضوان الله عليهم اعمل مثل عملهم احفظ الايات ثم اعرف معناها تفسيرها على الوجه الصحيح ثم اعمل بها كما كان الصحابه <تصفيق> رضي الله عنهم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في تفسير قوله سبحانه فان كان إن كان لكم فإن كان لكم كيد فكيدون لان المراد القوه والمدافعة فهل معنى الكيد هو المعنى نفسه في الآية إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا كيد يختلف الكيد يختلف في الدنيا ويختلف في الآخرة والله الله جل وعلا يعجزهم يقول إن كان لكم كيد تتخلصون به من هذا اليوم فاتوا به ما لهم كيد ولا قوة ولا حول ولا قوة مستسلمون داخرون والعياذ بالله الا من رحم الله عز وجل الكيد يختلف نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله أن انهم يكيدون كيدا واكيدوا كيدا هذا في الدنيا هذا في الدنيا نعم يقول ذكرتم حفظكم الله في الدرس أنه إذا نفخ في الصور مرة ثانية فإنه يجمع الناس إلى أرض المحشر فإن تقع هذه الأرض الساهرة فإذاهم بالساهرة من أرض الشام يشرون إليها من جميع الأرض يقومون من قبورهم من جميع الأرض ويساقون إلى المحشر لا يتخلف منهما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في درس سابق في قوله سبحانه ألم نجعل الأرض كفاتا أن هذا ليس سؤال إنكار بل هو سؤال تقرير فكيف نعرف الفرق بينهما ليس سؤال استفهام ما هو إنكار ما ليس سؤال استفهام إنما هو سؤال تقرير واثبات نعم أي قد جعلنا ألم نجعل أي قد جعلنا الأرض كفاتا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما تفسير قوله سبحانه قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعائكم هذا والله أعلم أنهم حين يستد بهم الكارب يخلصون الدعاء لله عز وجل إذا مسهم ضر في البحر اخلصوا الدعاء لله فنجاهم الله بسبب دعائهم واخلاصهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أتك... بعض الناس يصلي وقيل لو لا اي لا لا أي لو لا وجوب دعوتكم لولا دعوتكم إلى الإسلام نعم يقول وفقك الله بعض الناس يصلي ولكن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر فتجده يكذب ويسرق فكيف تكون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي لم تنهى هي تنهى عن الفحشاء والمنكر كما اخبر الله ولكن نهيها عن الفحشاء والمنكر قد يكون ناقصا وضعيفا وقد يكون قويا حسب الناس والا هي تنهى عن الفحشاء والمنكر لكن اذا حصل شيء من الفحشاء والمنكر من المصلي فهذا الدليل على أن صلاته فيها خلل فيها خلل نعم وفيها نقص نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ثبت الوعيد لمن ترك صلاة الجماعة مع العلم أنه يحافظ عليها في البيت نعم هي وعيد شديد في وعيد شديد على من تخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يات فلا صلاة له إلا من عذر وما العذر قال خوف أو مرض خوف أو مرض والصلاة في البيت من غير عذر من صفات المنافقين من صفات المنافقين والعياذ بالله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء صلاة الفجر دل على أنها كلها ثقيلة ولكن اثقلها هاتان الفريضة لأنهما يوافقان راحة الناس وأيضا هما في الليل ولا يراهم أحد إذا تخلفوا من الظلام بالنهار يجون لأنهم يشافون وهم يراؤون الناس قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا فسالا يراؤون الناس لا يذكرون الله إلا قليلا وهم صلى الله عليه وسلم ان يحرق بيوت المتخلفين عليهم بالنار لولا ما فيها من النساء والذريه فهو هذا وعيد شديد والتخلف عن الصلاه من غير عذر ترك للسنة الرسول قال عبد الله, عبد الله بن مسعود ولو انكم صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنه نبيكم ولو تركتم سنه نبيكم لضللتم نعم اذن لصار الصلاه للجماعه ما هي بواجبه والانسان مخير ان شاء حوار و شاء ما حوار لماذا تبنى المساجد اذا كان يقلص كان يصلي بالبيوت ولا حاجه الى بناء مساجد لماذا الرسول اول ما قدم المدينه اول ما بدا ياي شيء بناء المسجد أول شيء بدأ ببناء المسجد وهؤلاء يقولون لا صلاه الجماعه ما لها أهمية ما لها أهمية هؤلاء يريدون أن يخفه من أهمية الصلاة حتى تخف على الناس وبالتالي يتركونها شد بالناس بهذه الطريقة نعم ولو انك سألت واحد منهم مش دليل قال فيها خلاف طيب نحن نتبع الخلاف ولا نتبع الدليل الخلاف يجي في بعض المسائل لكن ينظر من الدليل معه أيوخذ بما عليه الدليل ويترك ما خالف الدليل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ولدي يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما وهو يتهاون في الصلاة واحيانا ينام عن ثلاث أوقات الظهر والعصر والمغرب في هذا الأسبوع قد نام عن صلاة الجمعة كل ذلك وأنا أحاول إيقاظه حتى تفوتني, حتى تفوتني تكبيرة الإحرام سؤاله هل أخرجه من البيت مع العلم أنه لا يستطيع الاستغناء عني وبماذا تنصحونني وفقكم الله اولا هذا قد يكون ناشئا من سوء التربيه فانت لم تربه وهو صغير ولم تعوده على صلاه الجماعه والجمعه لم تربه على ذلك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاه سبع وجبوهم عليها لعشر فانت لم تربه فلما كبر لا تستطيع ان أن تتغلب عليه فالواجب على الوالد أن يتعاهد ولده من الصغر من سن التمييز يبدأ معه ويعوده على الصلاة وحضور الجماعة حتى يتعود هذا أما أنك تتركه يسرح ويمرح ثم إذا بلغ تريد أن ترده إلى الصواب ما تستطيع هذا إن الغصون إذا عدلتها تدلت ولا تلينوا إذا كانت من الخشب فبادر ولدك من الصهر ثانيا أما إخراجه من البيت إذا كان يستغني إذا أخرجه يستغني فاخرجه يجب عليك إخراجه بعد اليأس من من توبته خله يذهب يدبر حاله أو يهلك الكهف أما إذا كان ما يستغني فانت مكلف بالإنفاق عليه وبمجاهدته والصبر عليه حتى يهديه الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول هل يجوز لي أن آخذ سيارة أجرة مع صديقتي للذهاب إلى المدرسه في إذن زوجي إذا كان هذا في البلد داخل البلد جماعة من النساء يركبنا مع سيارة الأجر لا مانع من ذلك ما في خلوة محظور الخلوة أنها تركب وحدها مع السائق أما إذا كنا جماعة من النساء زالت الخلوة والحاجة داعية إلى هذا ما في بأس إن شاء الله أما السفر لا السفر ما هي سافر ولو كنا مئات وألوح ما يسافر بدون محرم وكذلك الانفراد مع السائق لا يجوز بحال من الأحوال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل قبل أربع عشرة عاما قبل أربع عشرة سنة دفعت نقودا محلية لشراء شيكات عملة أجنبية وصرفت بعضها واحتفظت بالباقي ولم أخرج زكاتها طيلة السنوات الماضية قبل ثلاث سنوات ضاعت مني فاتورة الشراء لتلك الشيكات فأصبحت كالمعطلة ولم يعد بإمكاني بيعها في هذا العام تمكنت من استبدالها بعملة أخرى يقول فكيف أخرج زكاتها عن السنوات الماضية بعد أن تغير نوعها وقيمتها وهل علي زكاة في السنوات التي ضاعت فيها فاتورة الشراء هذه نقود الزكاه فيها هي ما هي قيمتها هذه نقود إذا بلغت النصاب فإنك تزكيها كل سنة ولا تنظر إلى قيمتها لأنها هي مال زكوي نفسها إنما اللي ينظر إلى قيمته هو العروض السلع وهذه ليست عروضاً هذه نقود فهذه كان زكاة النقود من زكاة العملة عن كل سنة ربع العشر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل قد علمنا أن من أفعال رب سبحانه وتعالى الخلق والإحياء والإماتة قال سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله يقول كيف نجمع بين هذه الآية والآية التي فيها وإذ تخلق من الطين كهيئة الطين مع أن الخلق من أفعال الرب وقد الله, الله أقدر, أقدر عيسى على هذا معجزه من باب المعجزات التي لا تحصل الا للانبياء فالله هو الخالق وأقدر عيسى على ذلك من باب المعجزة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الزواج وعيسى لم يستقل بالخط وإنما يقول بإذني وإذ تخرج الموت بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني يقول راجع إلى الله سبحانه وتعالى نعم يقول السائل ما حكم زواجي بزوجة ثانية لأن زوجتي الأولى مريضة وأمي تغضب إذا تزوجت بثانية فهل يجوز لي ذلك الزواج يجوز لك الزواج بثاني او ما حلله الله لك لكن ايضا تقنع والدتك تاتيها بالطريق التي هي احسن ولا تشادها وتنازعها اقنعها بسهوله بلطف نعم حاول معها نعم يقول فضيلة الشيخ الله من كان مريضا بمرض الفشل الكلوي فيصوم رمضان فيصوم بعض أيام رمضان فايام الغسيل يفطر بسبب الغسيل سؤال هل يجب عليه يقول من كان مريضا بمرض الفشل الكلوي فيصوم بعض أيام رمضان دون بعض حيث إنه يفطر في أيام الغسيل فهل يجب عليه قضاء هذه الأيام التي أفطرها أم أنه يفدي مباشرة امانه يسدي يقول يخرج طعاما ويكفي ذلك دون قضاء لا لا ما يكفي القضاء لا بد منه كان يستطيع ولو تاخر ولو تاخر القضاء ايوه اخرها الى الايام التي يقدر فيها على الصيام ولو متفرقه سمها ولو متفرقه او متاخره لا ما في بس انما الاطعام اذا تعذر القضاء مطلقا لا في الحال ولا في المستقبل لا تعذر القضاء يطعم نعم ويقول حفظك الله واذا اخرج الاطعام قبل العلم فهل يجزئه ذلك عن القضاء لا القضاء الاطعام ما يجزئ الا اذا ايس من القضاء اذا ايس من القضاء وهو ما يسمى بالمرض المزمن فهذا يطعم وأما ما دام انه يامل انه يقدر على القضاء ولو تاخر ما يخالف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل حججت في السنة الماضية وطفت سبعة اشواط وأنا على غير طهارة وكنت لا أعرف أن الطهارة شرط للطواف فهل حجي صحيح؟ حجك صحيح لكنه لا يتم إلا بالطواف ترجع بارك الله فيك ترجع وتؤدي الطواف لأنه ليس له وقت نهايتها ليست لها وقت محدد ترجع وتطوف طواف الاطاله وان كان حصل منك جماع فتذبح تدي في مكه وتوزعها على الفقراء مع الطواف نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله امراه تقول امراه نحرمت في وبعد الانتهاء من الطواف والسعي اخرت القصة حتى ترجع إلى جده وبعد وصولها جامعها زوجها وهي ناسية ثم تذكرت أنها ما زالت محرمة فقامت بقص شعرها مباشرة فماذا يلزمها نعم قصت شعرها يجوز قص الشعر في مكة وفي جدة وفي أي مكان وعليها فدية عن الجماع الذي حصل منها قبل التحلل من العمر عليها أن تذبح فدية في مكة توزعها على فقراء الحرام نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل أعمل طبيبا وعندما أحضر ندوة طبية يقوم الحضور الرجال، يقوم الحضور من الرجال بالتصفيق للمحاضر. فإذا قلت لهم إن التصفيق للنساء فقط، قالوا إن هذا الحكم مقصور على الصلاة. هل هذا الكلام صحيح؟ نعم صحيح. الرجال لا يصفقون لا في الصلاة ولا في غيرها تصفيق للنساء تصفيق للنساء وليس للرجال في الصلاة وفي غيرها هذا من ناحية الثانية أن في تشبها بالكفار هذه عادة من عادات الكفار ما كنا نعرفها ولا كان المسلمون يعرفون التصفيق للرجال إلا لما جاءتنا عادات الكفار تقاليد الكفار في في محافلهم وفي تجمعاتهم والتصفيق ايضا من أمور الجاهليه ما كان صلاتهم عند البيت الا مكان وتصفيق المكاه هو الصغير والتصفيق والتصبيه هي التصبيه هي التصفيق من فعل الكفار والان سبحان الله يصفقون ويصفرون حطوا بالكم المحافل يصفقون ويصفرون مثل فعل الجاهليه نعم وفضيله الشيخ وفقكم الله امراه من خارج الرياض رافقت مع ابنتها في المستشفى نعم امراه من خارج الرياض رافقت مع ابنتها المريضه في المستشفى اكثر ايام رمضان وكانت كل يوم تفطر على الاذان المبثوث من المستشفى عبر السماعات الموجودة داخل الغرف ثم بعد خمسة عشر يوما أتتها امرأة وأخبرتها أن الأذان في هذا المستشفى غير صحيح وأنه قبل الغروب بخمس دقائق على الأقل فماذا تفعل بتلك الأيام؟ وهل عليها قضاء؟ ليس عليها قضاء والأذان في المستشفى معتمد معتمد رسميا ولا تصدق هذه المراه هذه هذه المرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يوجد عمارة بهذا كاكين يوجد عمارة بها كاكين قد أجرت على حلاقين وهي يقول سبالة للوالد رحمه الله وأنا وكيل للورثة فهل يجوز لي أن أخرج هؤلاء الحلاقين حيث إن مكتب العقار يقول إننا لم نصدق أن هذه المحلات تؤجر فكيف تخرجهم فهل علي إثم إذا اخرجتهم أو إذا تركتهم أي نعم يجب عليك إخراجهم لأن حلقة اللحى منكر هراء ولا يجوز هذا وعليك أنك تتحول هذه الدكاكين من كونها للحلاقين إلى كونها للبيع والشراء والبضايا تحولها وهذا ميسور ولله الحمد. نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول في ليله عيد الفطر اعطيت جاري زكاه الفطر لكي يوزعها لكي يوزعها في ليلة عيد الفطر اعطيت جاري زكاه الفطر لكي يوزعها على المستحقين لمعرفته بهم لكنه لم يعطهم اياها الا في اليوم الثاني للعيد فهل تعتبر زكاه فطر وعليه الحقني اثم بذلك نعم أنت أخطأت في كونك اعتمدت على غيرك لإخراج صدقة الفطر حتى اخرها عن وقتها هي تجزي على أنها صدقة إذا أخرى بعد يوم العيد تجزي على أنها صدقة من سائر الصدقات لكن لا بد من إخراجها قضاء وأنت أخطأت في هذا نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا نزع المسلم الشراب الذي قد مسح عليه فهل يبقى على طهارته لا إذا نزع الممسوح بطل الوضوء لأن المسح إنما جاز مع وجود الحائل ولما زال الحائل زالت الرخصة إنما رخص مع وجود الحائل فإذا زال محل الرخصة دال الحكم فتعيد الوضوء بارك الله فيه نعم نقول فضيلة الشيخ افتقكم الله عندما أصلي نافلة فإنني أفتح المصحف وأضعه على حامل للمصاحف وعندما أركع وأسجد أقوم بالتقدم وتحريك صفحات هذا المصحف فهل فعلي هذا جائز وهل كثرة الحركة في الصلاة النافلة تفطلها؟ لا بأس بذلك للحاجة الحركة للحاجة حركة اليسيرة للحاجة لا بأس بها فلا بأس في القراءة من المصحف في الناخلة ولا بأس بالحركة اليسيرة للحاجة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الضابط في العاب الأطفال من العرائس والدماء والعاب البنات التي على شكل حيوانات أو صور انسان وتكون من صوف أو غزل وكيف نعرف ما كان حلالا وما كان حراما منها اللعب المرخص فيها ليست هي الموجودة الآن الموجودة الآن تطورت وصار لها شكل غير شكل اللعب المتقدمة اللعب الموجودة والصور الموجودة تحاكي المخلوق تماما حتى أنها تتكلم وتضحك وتمشي وتتحرك تغيرت لا يجوز أن يعود الأطفال على هذه اللعب المصورة المجسمة بهذا الشكل وهناك لعب كثيرة ليس فيها تصوير لعب سيارات لعب أشياء أخرى معدات أو غير ذلك غير ما فيه روح نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بلدنا تشق تكاليف الحج على الناس وهناك امراه قد تقدمت بمعامله للذهاب للحج مع زوجها ودفعت مالا ولكنه توفي قبل الحج فاذا تركت الحج لهذه السنة فلا يرد لها المال الذي دفعته فهل يجوز لها أن تحج مع محرم اخر وهي في عدتها والله العلماء ذكروا أنها إذا تعذر عليها المحرم أنها تنتظر حتى يتيسر المحرم فإن أيست منه فإنها تنيب من يحج عنها فهذه بإمكانها أن تؤخر الحج حتى تخرج من العدة ويتيسر لها محرم في الاعوام القادمة فإذا تعذر هذا فإنها توكل من يحج عنها نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للمراه أن تخرج من بيتها بدون اذن زوجها لا حرام عليها أن تخرج من بيتها بغير اذن زوجها هذا من حقوق زوجها عليها انها لا تخرج من البيت الا بإذن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السؤال تكرر وهو الأكل والشرب باليد الشمال هل حكمه التحريم أم الكراهه الصحيح أن حكمه تحرين لأمرين أولا النهي عن ذلك والأصل في النهي تحرين الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن هذا تشبه بالشيطان تشبه بالشيطان محرم والصحيح أنه محرم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تصوير العينين أو الأنف فقط من الرأس هل يدخل هذا في النهي عن التصوير تدرجة صور العينين من صور الأنف ومن صور الخدين دمك. ولا يفتح الباب هذا مش الداعي لتصوير العينين الداعي ما هو نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الشباب يلبسون خيوطا أو حلق على أيديهم فإذا نهيناهم يقولون باننا لا نعتقد فيها شيئا فما هو التوجيه في ذلك؟ لا يجوز لهم أن يلبسوا على أدرعهم شيئا لأنه إما من التشبه بالنساء أو التشبه بشباب الغرب الذين يلبسون السلاسل و يلبسون على ذراعهم الخيوط وغير ذلك. فلا يلبسون هذه الأشياء. نعم. يقول فضيلة الشيخ: وفقكم الله. رجل يعمل في مكتب عقار. فإذا باع بيتا أو أجر شقة، فإن له نسبة من هذا الأمر، ويعطي الباقي لصاحب المكتب. فهل لو أعطاه المؤجر أو المشتري هدية كمئات ريال مثلاً؟ هدية لتعبه وعمله لأنه قد حصل له بيتا فلا هذا رشوه؟ يعمل في مكتب عقار فإذا باع بيتا أو أجر شقة فإن له نسبة من هذا المال ويعطي الباقي لصاحب المكتب فهل لو أعطاه باقي ويعطي الباقي لصاحب المكتب أو لصاحب العقار ويعمل عند المكتب لاجرى لصاحب العقار الباقي لصاحب العقار ما هو صاحب المكتب من السعيد السعيده شرط تقاسمه بين بينه اذا رضي صاحب المكتب انه يعطي الساعي بعض السعيد, السعيد فقط واما الأجار فهو يعطى لصاحب العقار والسعيده رضى بتقاسمه هذا بس هذا حق له نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم استعمال الدم المسفوح لأجل العلاج لا يجوز التداول بالدم المسفوح الا يكون ميته او دما مسفوح أو لحم او خنزير والعلاج لا يكون بالدم المحرم الا في حالة الاسعاف الحالة الاسعافيه الدم الذي يسحب يسحف به المريض مباشرة ما أو يخزن وإذا احتاج إليه يحقن في المريض هذا لا باس به وليس ما مسفوحا المسفوح هو الذي يخرج من الذبيحة من المذبح من الوديجين هذا هو الدم المسفوح الذي يخرج من وديجي الذبيحة وقت الذكاة ويسيل ويشخب هذا هو المسفوح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل شخص جامع زوجته ثم قام بالاغتسال والوضوء وذهب للصلاه واثناء الصلاة احس ببعض الرطوبه تنزل من ذكره فلم يقطع الصلاه بل عندما انتهى منها اعاد وضوءه واعاد الصلاة مرة أخرى فهل فعله صحيح نعم لابد من الاعاده لانه ما انقطع الخارج ما انقطع الخارج واستعجل المفروض انما يستعجل استعجل ما انقطع الخارج نهائيا هو الله اما انه يبادر بالاحتسال والاستنجاء وهو ما انقطع الخارج هذا ما يكفي نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه